إنها نهاية العالم إنه الفناء والدمار الذي يلحق بالكوم الله ما هي بالأرض التي نعرف ولا بالسماء التي نعرف لم تبقى الأشجار على حالها كل شيء تغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار النجوم انكدرت والشمس طمست فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفهر؟ أين المفهر؟ كلا لا وزر تتر إلى أين؟ إلى غير ربك كل لا وزر إلى ربك يومئذ المستقل نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر إذا الشمس كورت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 وبرزوا لله الواحد القهار الجبال قد حركت من أماكنها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاء صنع الله الذي أتقن كل شيء يلتفتون أين الأشجار التي نعرف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 هي سكرة الترقب لما سيحدث له وترى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شك ودعم الذين كفروا أن لن قل بلى بلى وربي يتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير بل كذبوا بالساعة كذبوا أن يبعثوا بعد موته وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أولئك الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح وأن لا بعث بعد الموت وإنما يموت فإن كان صالحا انتقلت روحه إلى رجل صالح شريف وإن كان سيئا انتقلت روحه إلى خنزير أو كلب هذا باطل فإن الأجساد تثنى والأرواح عند ربنا تنعم أو تعدب حتى تعود إلى أجسادها حياة البرزخية بل كذبوا زعموا أن إحراقهم للأجساد بعد موتها أنه يفنيها كلا بل ربك قادر على أن يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب بل كذبوا واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير هو ربنا جل وعلا الذي يحيي الأموات كما يشاء متى يشاء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى بذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء أخرجنا به من كل الثمرات كذلك نفرج الموتى لعلكم تذكرون كما يحيي الله الأرض الميتة اليابسة يحييها اهتزت وربت يحييها فيخرج منها النبات الأخضر كذلك ينزل الله بين النفختين ومنزل مطرا تنبت منه أجساد العباد فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم جميعا قيام ينظرون, ينظرون كذلك نخرج الموت لعلكم تذكروا قال أبو رزين رضي الله تعالى عنه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 لا ماء ولا زرع ولا خضراء قال ثم تمر به مخضراء قال أبو رزين بلى قال ثم تمر به ممحلا قد عاد كما كان ميتا ثم مخضراء قال بلى قال كذلك يحر الله الموتى تكون أجسادا يابسة وأعظم النخرة ثم يسقيها الله تعالى بماء من هناك من السماء كذلك يخرج الكذلك يحيي الله الموت لعلكم تذكرون يحييها الله تعالى إذا شاء كما أنه أماتها متى شاء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 لا تكلم نفس إلا بإذنها فمنهم شقي وسعد في ذلك اليوم ينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قر يقول الله أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبدون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا فلا تسمعوا إلا همسا لذلك اليوم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يقوم الناس الفزيعين أما المكذبون المعرضون فأيقنوا أن ما خوفهم به الأنبياء كان حقا لكنهم أعرضوا عن الحق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 أمجوزي بنفخة الضور ذلك أن موسى عليه السلام لما قال في حياته ربي أرني أنظر إليك من شوقه لله وحبه لربه اشتاق إلى رؤيته اشتاق. قال ربي أرني أنظر إليك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 فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري هل صعق موسى أصلا ثم أفاق أم أنه لم يسعق وجوزي لصعقة السور أول من تنشق عنه الأرض وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعي في ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالم في ذلك اليوم يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جعني وكان الشيطان للإنسان خذولا والله ثم والله ثم والله إنه أعظم يوم يمر على